من ديارهم لأول الحشر، من ديارهم لأول الحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، من ديارهم لأول الحشر، من ديارهم لأول الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر الكتاب من ديارهم لأول ما ظنتم أن يخرجوا أن يخرجوا ما ظنتم أن يخرجوا؟ ما ظنتم أن يخرجوا؟ ما ظنتم أن يخرجوا؟ ما ظنتم أن يخرجوا؟ وظنوا أنهم بانعاتهم حصونهم من الله. وَظَنُّ أَنَّهُ مُ مَان عَتُهُ حُصُونُهُ مِنَ اللهَّ وَبَنُّ أََّهُم مَانعَتُم حُصُونُهُمْ مِنَ اللهَّ وَظَنّ أََّهُ مُ مَان حُصُونُهُم مِنَ اللَّهِ وَبَنُّ أَنَّهُم مانيعتهم حصولهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، الرعب، وقذف في قلوبهم الضُّعْب، الرعب. الرعب وَقَذَفَ في قلوبهم الرعب الروعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين المؤمنين يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين يخرّبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. المؤمنين يخرّبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين بأيديهم وأيدي المؤمنين يخرّبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. المؤمنين. فاعتبروا يا اولي الابصار الابصير فاعتبروا يا اولي الابصار فاعتبروا يا أولي الأبصار الأبصار فاعتبروا يا أولي ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لعذبهم في الدنيا ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولولا لا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لعذبهم في الدنيا ولو لا أن كتب الله عليهم الجلاء في الدنيا عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا الدنيا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار النيد ولهم في الآخرة عذاب النار ولهم في الآخرة ولهم في الآخرة عذاب النار ولهم في الآخرة عذاب النار ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين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 فبإذن الله واليُخزِي الفاسقين ما قطعتم اللينة أو تركتموها قائمَة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله واليُخزِي الفاسقين ما قطعتموا من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها, على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتموا عليه من خيل ولا ركاب من خيل ولا ركاب فما أوجفتموا عليه من خيل ولا ركاب وَمَا آتَى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلق رسوله على من يشاء على من يشاء يشاء ما يشاء والله على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير, كل شيء قدير ما أفا الله على رسوله من أهل القراف فلله ولرسول فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ كَيْ تَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ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 وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ كَيْ تَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ كَيْ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ من أهل القرى فلله ولرسول ولذِ القرب ولِيَتَّمَى وَالمساكين وَبِنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَلِذِ الْقَرْبِ وَالْيَتَّمَى وَالمساكين وَبِنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ مِنْكُمْ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 ولذي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين مغنياء منكم من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين أغنياء منكم كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ما أفا الله على رسوله من أهل القرى فاللله وللرسول ولذل قربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دوله بين الأغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه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 أتكم الرسول فخذوه وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فنته وما نهكم عَنْهُ فنته وما نهكم عَنْهُ فنته وَمَا نهكم عَنْهُ فنته وما نهيكم عنه فنته واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين افرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله ورضوانا وينصرون الله ورسوله للفقرة المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتون فضلاً يبتون فضلاً من الله ورضاه ويصون الله ورسوله.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 للفقرة المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون تظلم من الله وردوان ويصرون الله ورسوله أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون تظلم من الله وردوان ويصرون الله ورسوله ورضوا لو يوصون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون والذين تبوء الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إليهم من قبلهم يحبون من هاجر إليهم والذين تبؤ الدار وليما نمو قبرهم يحبون من هاجر إليهم والذين تبؤ الدار وليما والذين تبؤ الدار وليما نمو قبرهم يحبون من هاجر إليهم والذين تبؤ الدار ولي ايمانا من قبلهم يحبون من هاجر وَلَا ولا يجدون في صدورهم حاجه مما أوتوا وَلَا ولا فِي في صدورهم حاجه مما اوتوا مما أوتوا أوتوا أوتوا أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مما أوتوا ويؤفرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويؤفرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة خصاصه على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ويؤثرون على أنفسهم ولم كان بهم خصاصة ويؤثرون على أَنفُسِهِمْ ولم كان بهم خصاصة ويؤثرون على أنفسهم ولم كان بهم خصاصة وَمَن يُقْشِحَ نَفْسَهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ملا للذين آمنوا والذين جاءوا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 والذين جئوا من بعدهم يقولون ربنا اغفض لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والذين جئوا من بعدهم يقولون ربنا اغفض لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف الرحيم رؤوف الرحيم ربنا إنك رؤوف الرحيم رؤوف الرحيم رؤوف الرحيم رؤوف الرحيم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 لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون الإخوانهم الذين كفوا منه للكتاب لئن خرجتم لنتخرجن معكم لئن خرجتم لنتخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحد نبدوا وإن قتلتم لنوصرنكم.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 يقولون لأخوالهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجنا معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدؤوا قوتلتم لنوسرنكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدؤوا قوتلتم لنوسرنكم ألم ترى إلى الذين فقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إن أخرجتم لنخرج نماعكم، لئن أخرجتم لنخرج نماعكم ولا نطيع فيكم أحداً، أبدؤوا إن قوتلتم لننصرنكم. ألم تر إلى الذين كفوا يقولون لإخوانهم الذين كفوا من أهل الكتاب إن أخرجتم لا نخرج نماكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم والله يشهد انهم لكاذبون والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم لئن اخرجوا لا يخرجون معهم لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولا ان لا ينصرونهم وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ الْأَدْبَارَ لا أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لا أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر جدير لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من جدر أو من وراء جدر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قر ممحصنة نوم وراء جدر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قر ممحصنة أوم وراء جدر لا يقاتلون لكم جميعا إلا في قرآن محصنة أو من وراء جدر جدار بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد, بأسهم بينهم شديد, بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى شَتَّ شَتَّ تَحْسَبُهُمُ جَمِيعُ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعُ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّ شَتَّ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعُ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّ تَحْسَبُهُمُ جَمِيعُ شَتَّ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبَةٌ. كمثل الذين مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبَةٌ. ذاقوا وَبَلَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. عذاب أليم. عذاب أليم. ذاق وباء امرهم ولهم عذاب اليم كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر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 إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها أنهما في النار خالدين فيها فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها أنهما في النار خالدين فيها، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين، وذلك جزاء الظالمين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين آمنوا من اتق الله ولتوضر نفس ما قدمت لغد واتق الله إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فأنساهم أنفسهم vàأَ أنفسهم أَ phsahul vàأَ saهُA phsahul vàأَ sẽang phsahul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 لا يستَوي أأَصْحاب النر وَصحابُ الجَّ لا يستوي أصحاب النَّار وَأَصحابُ الجَّ الجّ لا يستَوي أصحاب النر وَصحابُ الجَّ الجّه لا يستَوي أصحابٌ النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزين أصحاب الجنة هم الفائزون الفائزون الفائزون الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبلنا رأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. لو أنزلنا هذا على جبلنا إن رأيته خاشعاً لا رأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك لمثال نضربها للناس لعلهم أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو هو هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والشهادة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 السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحسنى, الحسنى الحسنى له الأسماء الحسنى الحسنى له الأسماء الحسن له الأسماء الحسن يسبح له ما في السماوات والأرض والأرض والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوكم واعدوكم اولياء يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوكم واعدوكم اولياء اولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء